اثنان. استمع إلى الجمل وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصورة ثم أجر التمرين في الصف ما اسمك؟ اسمي عائشة ما اسمك؟ اسمي بكر ما اسمك؟ اسمي ليلى. ما اسمك؟ اسمي عمر